يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئمة ارجعي إلى ربك راضية مرضية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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً مبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناهم مجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا نقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم الله